ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون en In... my love À o seu lo وَنَنَاجَا عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُوا قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ مُبَيِّنًا لَّكُم قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوا إِنَّ اللَّهَ هُو رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهِ هذا Tan la van aza bu Hè liu vurdun il sànta di algun beu tantu algun اللهم لفاعض النعوذ الى المتقي ya'rifu dinna la yakun li yawma لا طاول ابن بصحاف من ذهب و åtilke ஜna tuُത orris to بമ குु تَكُنْ فِيهَا فَكِيَ تُنْ كَثِيرٌ مِنَ Wo da unha me culi euú dei não buca قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق al-zuru wa anzara fa inna mu diruna amila sawuna anna la my love. أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْلِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَا قوبحنا اللهم بسمعتي والارض رب بالله Oh, whatever. wala li ku la vi di dunit se il laman seguigidan vi kri mi la Oh, oh, oh. ان سوف يا لون بس إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ I na kungnda ngosili bi's-sama'a w'ti w'l-a ربكم ورب a ah. Uh, n. َتَن قغِ لَهُم في الَون